بسم الله نوع... Thank you, Paul. Bye-bye. وإنكم يوما قيامة سبعة ولقد خلقنا فوقكم سبعة طرام Sa I'm إنه وإلا رجل بل in well, the...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 هر седьм Besi வසිi u أفلم يندبوا ¿no? يشخنا ما بهم من ضر في طريان يغمهون ولقد أخذناه فكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتخموا أشارون وهو <تصفيق> الذي يحيي ويميت ولا خلاف therein وَنَعْمَ أفلا ترسلون بل قالوا delante موسیقی قال يا خي ما ترت كان لنا انها كلمة ومن خف فان و wrong answering فَاشْفَ بِسُمّ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَدُوا وَأَنَّ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ